ب و ك ت و 38. ثمانية وثلاثون. ثمانية وثلاثون. ي رت تاكسي. في التاكسي. في التاكسي. ش <شوي> ่วย رجع رت تاكسي هيدوي كا. <خا> من فضلك. ا ط ل ب لي تاكسي سيارة أجرة. من فضلك ا ط ل ب لي تاكسي. باي س ط ا ن ي راكا เท ا رايت كا. كم تكلف إلى محطة القطار؟ كم تكلف ل ى محطة القطار؟ باي سنام ب ن راكا เท ا ر ا ي كا. كم تكلف إلى المطار؟ كم تكلف إلى المطار؟ من فضلك على طول. من فضلك على طول. ه ن ا من فضلك هنا إلى اليمين. من فضلك هنا ل ى اليمين. م ك من فضلك هناك عند الزاوية. إلى اليسار. من فضلك. هناك عند الزاوية إلى اليسار. ديشن ا ريب. أنا مستعجل. أنا مستعجل. مستعجل ديشن ا مي و เวล م الوقت. مع الوقت. كارونا قبّشّا لونغ، ده مي كا؟ من فضلك هدئ السرعة. من فضلك هدئ السرعة. ك ر و ن ا جادلت هنا. من فضلك توقف هنا. من فضلك توقف هنا. ك ر و ن ا راسك قو نا كا. من فضلك انتظر لحظة. من فضلك انتظر لحظة. เดี أنا ๋ยวดิฉันกลับมาค่ะฉันจะกลับมาทั ا ทีฉันจะกขอใบเสร็จให้ดิฉันด้วยนะคะดิฉันไม่มีเงินทอน เม่ไ ي ม ك ฟกไม่เป็นไรที่เหลือนี้ให้คุณค่ะ تمام อ ل ب บ ق ي ل ล ت ก ا م الباقي لك ขับไปส่งดิฉันตามที่อยู่นี้ค่ะอ ى, ي إلى هذا ا อ ع ล و ا ن ซ و ล ل ن ي ซ ل ى هذا العنوان ขับไปส่งที่โรงแรมของดิฉันด้วยค่ะเอาสนีอลาฟนีเอีลฟุนดกีขับไปส่งดิฉันที่ชายหาดค่ะเอาสนีลาชาตอตนีอีลาชอต